ايها الاخوه المؤمنون ت أ ت ي هذه الذكرى ا ل ع ط ر ة لتوقظ عزائمنا و ل ت ح س ن ا على ا ل إ ح س ا ن في كل شيء ف إ ن المسلمين مطالبون ب أ ن يحسنوا أ ع م ا ل ه م و أ ن يتقنوها كما أ م ر الله تعالى وكما أمر رسوله وكما امر أ رسوله صلى الله عليه وسلم ا ل إ ح س ا ن الذي غاب عن حياتنا وعن أ ع م ا ل ن ا ف أ ص ب ح ن ا فيما نحن فيه من ت أ خ ر عن العالم المتقدم ا ل إ ح س ا ن الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ م ا م ا ل ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين فقد أ ح س ن أ د ا ء ا ل ر س ا ل ة و أ ح س ن كل عمل كلفه الله تعالى به وكان المسلمون هكذا دائما في م ق د م ة ا ل أ م م وهكذا ينبغي أ ن يكونوا في هذه ا ل م ق د م ة ليعودوا إ ل ى ق ي ا د ة العالم إ ل ى ا ل أ م ن والسلام كما كانوا في سابق عهدهم ف إ ن معنى إ م ا م ه النبي صلى الله عليه وسلم لكل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ ن هذه ا ل أ م ة هي إ م ا م لكل ا ل أ م م وهي ق ا ئ د ة لكل هذا العالم في كل عصر وحين أ ي ه ا ا ل أ خ و ه المؤمنون وخير ما ن ب د أ به احتفالنا ا ل ق ر آ ن الكريم آ ي ا ت بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون تصبحون حين وحين الله وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض وعشياء وحين تظهرون الميت و ي خ ر ج الميت من الحي ويحيي ا ل أ ر ض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات عرض وحين ع ش و ت ر ج و ن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من بعد موتها وكذلك تخرجون موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل ل ع ل ي م الاسلاميه ومن آ ي ا ت ه أن خلقكم من خلقكم ت ر ان ب أ خلقكم من تراب ثم إذا أنزلوا و ن اشعر ت ن ت ش و ن يتفكرون ومن آ ي ا ت ه أ ن خلقكم من تراب أن خلقكم من خلقكم ل ف ا ل د ت م ح م ر ا ت ل ن ب ل س ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن آ ي ا ت ه خلق ا ل س م ا ء ا ل ف السنتكم و ا ل و ك م ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف أ ل وأل س ن ت ك م you <laughs> موسوعه ا ل و ا خ ت ل ا ف س ي ل ت ك م و أ ن و ا س ل ا م ي ه ومن آ ي ا ت ه يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ل ف ض ي ذ ه الدكتور م ح م ا ت ب ا ل ق ا ب ل س ي ل ك م د ع و ة من ا ل أ ر ض إذا أ ن ت م تخرجون ومن Amen. ل ا في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم بسم سبح ربك اسم الرحمن الرحيم الله ا ل س و ع ه ا ل ذ ي خ ل ق ف س و ى و ا ل و م الاسلاميه أعلم اسماء ل ج ه ر ا ل أ ع ل ى الحسنى ذ ي خلق وقد ا ر ف هذا فذكر إ ن فعت ق د أ ف ل ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ا ل أ و ل ى ص ح فيه براهيم وموسى صدق الله العظيم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى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 هكذا إ خ و ة ا ل إ س ل ا م استمعنا إ ل ى هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي وكانت في مستهل احتفالنا بهذه ا ل ل ي ل ة من ليالي شهر رجب شهر ا ل إ س ر ا ء والمعراج هذه ا ل م ن ا س ب ة ا ل ع ط ر ة التي تحتفل بها إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم في هذه ا ل ل ي ل ة من مسجد سيدي أ ب ي العباس المرسي ب م د ي ن ة ا ل إ س ك ن د ر ي ة